بسم الله الرحمن الرحيم وعسيم <تصفيق> تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نَجْعَلُ نَزْلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن بَشِيرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُغْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ عَذَابٌ كانوا به يستهزئون، أو يروا إلى الأرض كم أبطن فيها من كل زوج كريم؟ إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك له العزيز الرحيم. وَإِذْ نَادَ رَبُّكَ مُوسَى أَنِّي أَلْقُمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرَاعَوٰنَ أَلَا يَتَقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَلِّبُونَ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 فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَغْسِلْ مَعَنَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلَيْدًا وَلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عمرك سِنِينَ وَفَعَلْتَ بسم الله الرحمن الرحيم وعسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نَشَأْنُ نَزِلَ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِن ذِكْرٍ مِن الرَّحْمَانِ مُحْدَثٌ إلَّا كَانُوا عَنْهُ مُغْرِضِينَ فَقَدْ كَلَبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ آبَاؤُهُمْ 22. أولم يروا إلى الأرض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم ان إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وان وإن ربك لهو العزيز الرحيم وَإِذْ نَادَ رَبُّكَ مُوسَى أَنْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرَاوُونَ أَلَا يَتَقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَلِّبُونَ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 وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنَا مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُ هَذَا وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمْ مَا خِفْتُكُمْ فَوَهَبْ لِي رَبِّ حُكْمَ وَجَعَلَنِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ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 117. قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قَالَ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم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 قال لهم موسى ألقوا ما انتم ملقون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون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 لا أقطع عن وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنما إلى ربنا منقلب 118. وكان طمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشعلمة قليلون وإنهم لنا لغائرون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين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 فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الْآخَرِينَ وأنجينا موسى ومن معه أَجْمَعِينَ ثم أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ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 والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يقين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعلني لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين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 وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فقبكبوا فيها هم والغارون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصون تَالَ إن كُنَّا لَفِي غَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ سَوِيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين 122. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن 114. لَهُ ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح للمرسلين 116. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون 117. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحه ونجني ومن معي من المؤمنين فأنزيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين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 وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعامون وَبَنِينَ وَجَلَّ نَذِيرُ وَعُلُولٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا وَعَرْضَ أَمْ لَمْ تَكُمْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هذا إِلَّا خُرُقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بمعذبين فكذبوه فَأَهْلَكْنَاهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا وما وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وإن ربك لَهُ العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين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 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت بسم الله الرحمن الرحيم قاسم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 من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عَنْهُ غرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون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 وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱئْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يَّكَذِّبُونِ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 117. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسدونين قال اولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى صاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملئ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم